بسم الله الرحمن الرحيم عما تساءنون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهابا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا واجعلنا نومكم صباتا واجعلنا الليل لباسا واجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدابا واجعلنا سراجا وحاجا وأنزلنا من المحر ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفق في الصور فتأتون أفواجا وَقُطِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَعْرَابًا وَشَيْرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا مِن نَّجْعٍ مَا كَانَتْ مِن صَدَا لِالصَّارِمِينَ مَآبًا نَابِثِينَ فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغشاقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا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 tidak berbicara kecuali orang yang diampuni. Dia berkata, "Itulah hari yang benar. Siapa pun yang berpaling kepada Tuhan-Nya, قوم عذاب قريب يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا